أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلّه للجبين وناديناه أن ابراهيم قد صدقت رؤيا اننا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له والبلاء المبين وفديناه بذبح عظيم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 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين